قل يا للكتاب لا تغلو في دينكم ويرى الحق ولا تتبعوا ولا تتبعوا أهواء قوم قد ظلوا من قبل وأظلوا وأظلوا كثيراً وظلوا عن سواء السبيل لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَ مِنْ مَرْيَمْ ذَلِكَ بِمَا أَصَوَّ كَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهُونَ عَمٌ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا لبِس ما قد دمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب يوم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما إليه ما اتخذو ما اتخذو كثيرا منهم فاسقون لا تجدن ناشدا ناسا عداوة للذين امنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن قربهم وَذَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانَا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ